رحمه الله ثم قال فعلت اليوم شيئا لم أكن أفعله مسحت على الجورة بيني وهما غير منع عليني. وقال أبو داود رحمه الله مسح على, على الجورة بيني علي بن أبي طالب وأبو مسعود والبراء بن عازب وأناس بن مالك وأبو امامه وسهل بن سعد الساعدي وعمر بن حريث وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس وحكى أب ابو ابن المنذر في الأوسط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 فانت بهل الشرط, الشرط أن, تكون أن يكون الشيء المم... الذي تريد المسح عليه سواء كان جوربا أو خفا أو حذاء يجب أن يكون ملبوسا قد لبس على وضوء انتبه هذا الشرط هذا يحلك جميع المشا... مشاكل المسح يقول السائل هل عرجت على المسح الجوربين الذي قد تقدم الكلام على ذلك قال السائل آخر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 أي لا يوجد فرق في السماء بين المشرق والمغرب وليس بزوال الشفق الصلاة العشاء تدخل بغياب الشفق الأحمر واليوم قد وجدت هذا التوقيت الفلكي فهو يحل كثيرا من المشاكل وأن كان لا يكفي لكنه يحل كثير من المشاكل السؤال الذي يليه قالك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 طاهرتين عن لبس الجوربين أفدنا. لا اعلم عن هذا التقييد شيئا مرتين في النهار هذا لا اعلم عنه شيئا فاول مره أسمع به